بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة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 فَإِذَان فِي خَف الصّور يَفْخَةُ واحِدَهَا وَحمِنَةِ الْ الأرْرضُ وَالْجِبالَُ فَذُكتَ دَككَةَ واحِدَ فَيَوْمَئِذِ وَقَاةواقِعَ وَإن شَققَّة السمَاء أُقَهِيَ يَوْمَئِذِ واهَ وَْمَلَكُ علىى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول ها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 وَلَْ تَقَوَّلَ عَلَْنَا بَعضَ الْ الأقَوين ل خَذْن مِنْهُ بِمْ يميلِثُمَّ لَقَقَعنا مِنْوتين فَمَا مكُم مِنْ حَذٍ عَنْ حاجِزين وَإِنهُ وَإِنهُ لََذكرَِةُ للِمُتَّقين وَإَِّا لََعللَم أن موكُم كاذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم